يا دوات الرجال وصيف في النضار ورايه المعالي تعالوا بكل دار اسمونا العظيم وفكره الطظيم وعدلو الكريم ثانيقول هنا يا خير الله محمد رسول الله لا يا خير الله محمد رسول الله لا يا خير الله محمد رسول الله لا يا خير الله محمد رسول الله يا قدسان إبائه يا نبع الوفاء أندلس لي أرضي يا أرض المقى يا قدسان إبائه يا نبع الوفاء أندلس لي أرضي Allah la la في własne światło wychodzi się z dnia na dzień. Wielki Brytanię, La ilahe illa Allah, Mحمd, Rasulullah La ilahe illa Allah, Mحمd, Rasulullah